بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطورسينين وهذا البلد الأمين What? 129. والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 120. ثم وذذ ثام فينا الا الذين امنوا وامنوا الصالحات فلنا اير غير ممن وما يكذبك بعد 119. أليس الله بأحكم الحاكمين